هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مُؤْمِنَاتٍ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ سائحات عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ يا ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون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 يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير غرب الله مثلا للذين كفروا, كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما, فخانتاهما فلم يغنيا عنهم